بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يسجدان وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لَنَا مَفَازًا فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو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 فبأي آلاء ربكما تكذبان تخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كنعلان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 ررسَلُ عَلَْيكُ مَا شوظُ مِن النَّار وَنُحاسُم فَلَةً تَصرَ فَبِأَ آلَ يرَبِّكُ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 ولا جان ابي اي الاء ربكما تكذبان يعرق المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي ولقد فبي اي الاء ربكما تكذبان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 ربك ما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فباي ايالا ربك تكذبان متكئين على فرش بطان آمِنَ اسْتَدْرَقُوا وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ دَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ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 رَبّكم تكَذّبان بِهِمَا عنَ لَِ الضاقَتَان فَبِأَه آلَ يرَبّكُمَا تُكَذّبان بِهِمَا فَكِهَةُ وَنَخْل وَرَّان فَبِأَي آلَ إرَبِّكمَا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 تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ